Upρούcame sem Muzika there donde此 Harriet winy pioriram ما هوون فاخذت غومص صيحه <تصفيق> <تصفيق> طَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ الْيَرِ مُتَوَسِّمِ نزل في سفين مقلب ان في ذلك لآيات لليمؤمنين وان تَتَقَنَّنُهُمْ مُعَائِنٌ هُمْ مَن لَّبِئْمَنٍ مُؤْمِنٍ وَلَقَدْ كُنَّا وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا صيحة مصبحين مَا وَنْ فِي أَرْضٍ وَمَا بَيْنَنَا وَمَا <تسجيل> إن ربك هو الخلاق العليم <وامل <وامل> ji mm -hmm.